يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم وفضل على النبيين بذلك وجعل الله عز وجل كلماته المباركات سراجا ونورا للأمم عبر الأزمنة والأمكنة فاهتدي بها إلى صراط الله المستقيم وأدعيته صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم معجزاته وأظهر دلالات نبوته لما جمعته من معاني الإيمان وأرشدت إليه من معاني الإحسان التي تزكو بها النفوس وترتقي بها القلوب وتقترب من الله سبحانه وتعالى أعظم قربة حتى تتهيأ لرقاء الله سبحانه وتعالى في ذلك كرامته ومن أدئته صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو به في استفتاح صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن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 وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بالحمد وهو أفضل الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله ثم شرع في الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا فقال أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن سبحانه وبحمده قال عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح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 والله بكل شيء عليم وهذه الآية من أعظم ما يبين معنى قوله سبحانه الله نور السماوات والأرض ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن كما فسره السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فهي بمعنى الله منور السماوات والأرض وجعل النور فيهما فهي هذه الآية الكريمة في ضرب مثل النور نور الإيمان بالله في قلب العبد المؤمن مثل نوره كمشكات فيها مصباح فالمشكات هي القوة في الجدار التجويف في جدار وذلك أبعد عن الريح حتى لا تطفئ السراج الذي بداخله فقلب المؤمن لا تطفئ الإيمان فيه رياح الفتن لا تطفئ نور الإيمان فيه رياح الفتن فالمشكات صدره والمصباح هو الفتيلة المضيئة وهي نور الإيمان والمعرفة بالله عز وجل والمصباح في زجاجه والزجاجة قلبه لشفافيته وصلابته كذلك فهو شفاف يدخل إليه النور ويخرج منه النور فالمؤمن في كل حال يتعظ بمواعظ الحق ويستجيب لها ويتأثر بآثارها وهو في نفس الوقت يشيع النور في من حوله في من يخالطه ويعاشره من أهله وجيرانه وقرابته ومن يعاملهم من الناس جميعا فهو ينشر فيهم نور الإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى وشرعه والإيمان برسله وكتبه وهكذا فإن المؤمن يشيع وفي نفس الوقت هو صلب لا ينثني عن الحق ولا يتأثر بما حوله من الباطل فالزجاج ينكسر ولا يتغير شكله فالمؤمن ثابت على الحق حتى ولو أصابه ما أصابه في سبيل الله وهكذا بين الله عز وجل معنى أنه نور السماوات والأرض أي منورهما ولذا قال ابن عباس وغيره من السلف هذه أهل السماوات والأرض وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نور السماوات والأرض من نور وجهه فالله عز وجل جعل النور في السماوات والأرض النور الحسي والنور المعنوي هو سبحانه وتعالى خالق هذه الأنوار التي يراها الناس ويدركونها وذلك في حقيقة الأمر أثر من آثار اتصافه هو سبحانه وتعالى نفسه بالنور كما قال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفظ القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفه لا لاحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه أي خلقه جميعا حجابه النور هذا هو الحجاب الذي يحجب الخلق في هذه الدنيا عن رؤيته سبحانه وتعالى ودونه حجب أخرى وحجابه النور هو آخر الحجب حجاب النور وهو نور مخلوق نور الحجاب لو كشف الله عز وجل هذا الحجاب لأحرقت أنوار وجهه عز وجل جميع الخلق لأنهم لم يهيئوا في هذه الدنيا للنظر إلى وجه الله عز وجل لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي أنوار وجهه عز وجل منتهى إليه بصره من خلقه وهذا الحجاب هو الذي حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرؤية ليلة المعراج وذلك أنه خرق الحجو الأخرى ولم يبق إلا حجاب النور قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك قال نور أن أراه وفي الرواية الأخرى رأيت نورا فقد رأى النور نور الحجاب صلى الله عليه وسلم فكيف يراه وقد حجبه هذا النور الهائل الذي هو نور الحجاب عن أن يرى ربه سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض ولنتأمل في هذه الآيات الكريمة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نتأمل نتأمل وندرك أن ما يعرفه الناس من هذا الوجود المحسوس إنما هو بالنور الذي خلقه الله فيه وقد ذكر من ينظرون في الفلك في أزمنتنا هذه بوسائلهم المعاصرة أن الظلام في هذا الكون المشهود يبلغ أكثر من 99% مما يعلمه الناس عنه وأن النور فيه فقط هو واحد بالمئة أو أقل من واحد بالمئة فما الظن عباد الله بما نجهله ولا ندري؟ فانظروا إلى هذه الأنوار كلها نور الشمس ونور القمر ونور النجوم وسائر الكواكب وغير ذلك هو شيء يسير في هذه السماء الدنيا وما لا نراه وما لا نعلم عنه شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى أضعاف مضعفة وذلك لنطعم لنعلم محدودية علم البشر ومحدودية قدرتهم وأنهم في هذا الكون الواسع لا يدركون ولا يحيطون من علم الله إلا بما علمهم وهكذا أيضا في النور المعنوي نور القلوب هكذا في الظلمات الكثيرة التي تملأ قلوب كثير من الخلق أو تملأ قلوب أكثر الناس والإنس والجن ممن يعبدون غير الله عز وجل فقد أظلمت قلوبهم ولم تستنر بنور الوحي الذي أنزله سبحانه وتعالى ليضيء للناس طريقهم وفهمهم لحقائق هذا الوجود وينظروا في ملكوت السماوات والأرض ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب المبين الذي هو النور كما قال عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وكذلك أرسل الله رسلا وهم أنوار وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم السراج المنير ليس معنى ذلك أنه مخلوق من مادة غير الطين وإنما هو بشر صلى الله عليه وسلم خلق من آدم وآدم وخلوق من طين وكل الأنبياء كذلك ولكنهم نور القلوب الذي تستضيء بها وتعرف حقيقة هذا الكون الواسع الهائل وهذه الأزمنة المترامية الأطراف التي لو تأمل الإنسان نفسه فيها لعلم أنه كالذرة والهباءة الصغيرة أو أقل من ذلك والله فإن الإنسان بالمقارنة إلى هذا الكون الواسع الكبير مكاناً كانه لا شيء على الإطلاق ما أضعفه ما أصغره ما أذله وما أحره ما أقل قدراته وعلمه وهكذا إذا نظر إلى الزمان الذي قبله والذي بعده لو قلنا أي شيء بالنسبة إلى ما لنهاية لكان صفراً فكيف؟ والإنسان سنوات معدودة لو قورنت بما مضى من بداية الخلق فقط لكان كالهباءة أو أقل ولو قورنا بما سوف يأتي من الأزمنة ويوم القيامة فقط خمسون ألف سنة فكم يكون الإنسان وما هي حقيقة حجمه زمانا ومكانا فإذا قورن ذلك بالأزل وبالأبد إذا قورن ذلك علم الإنسان حقيقة أمره وأدرك ضعفه وعجزه وفقره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى وكذلك ينظر إلى حقيقة وجوده لماذا أوجده الله على تلك الصورة وعلى هذا الحال ولماذا خلق السماوات والأرض هذا السؤال الفطري الذي عميت عنه قلوب أكثر البشر وامتلأت بالظلمات بسبب أراضها عما جاءت به الأنبياء وتأمل أن الله سبحانه وتعالى جعل النور في قلوب أوليائه التي فاض عليها من قلوب أنبيائه فأنبياء الله عز وجل السرل المنيرة التي تنير بكتب الله سبحانه وتعالى التي هي النور المبين الذي يبين لمن سمعه وقرأه أنه الحق ويبين الطريق لمن التزم به وآمن به وصدقه وعمل به فهو سبحانه وتعالى قد من على عباده المؤمنين أعظم النعمة حين جعل في قلوبهم النور فادركوا أن الله عز وجل خلقهم لغاية حكيمة وأنه سبحانه وتعالى جعل لهم مهمة عظيمة استفاهم بها واجتباهم على خلقه وهي أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويرجوه ويتوكلوا عليه ويلجأوا إليه ويسندوا ظهورهم إليه سبحانه وتعالى يلجئون ظهورهم إليه متوكلين عليه متحصنين به مستعيدين به مستعينين به سبحانه وتعالى وكذلك في كل أنواع العبادات الأخرى خلقه الله عز وجل لذلك تعرفوا لماذا وجدوا وما هو هدف حياتهم ثم عرفوا كذلك ما هم مقبلون عليه وما هم مقدمون عليه من القيامة من الحساب من الجزاء من الثواب والعقاب والجنة والنار كما سيأتي بيانه في الحديث الشريف وهذا كله من آثار نور الإيمان وكذلك يرون بنور الله سبحانه الذي جعله في قلوبهم يرون المثل العليا في صفات الأنبياء ويرون الأعمال الصالحة من كتب الله عز وجل ويدركون وجود ملائكة الله سبحانه التي تعبد الله عز وجل وتسبحه بالليل والنهار لا يفترون ويدرك الإيمان بحقائق القدر وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر فحقائق الإيمان التي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام لتبينها هي التي تملأ القلب بالنور فيهتدي الإنسان ويعرف هدفه وغايته وبدايته ونهايته بدلا من أن يكون أعمى لا يدرك شيئا ولا يعقل شيئا إلا ما تدركه البهائم من الطعام والشراب فقارن يا عبد الله بين من تلا قلبه بالنور ففهما حقيقة هذا الوجود فهم غايته وحكمة وجوده وفهم ما ينبغي أن يعمله وما بدأ منه وما ينتهي إليه وبين آخر لا يعرف من الدنيا إلا طعاما وشرابا وشهوة جنسية لا يعرف من الدنيا إلا ما تعرفه البهائم وتأمل في العالم لتدرك أن الله سبحانه وتعالى امتن أعظم النعم على عباده المؤمنين تجد أن أكثر العالم أكثر أهل الأرض يعيشون فعلا لأجل شهوات البطون والفروج والقطيفة والخميصة والدرهم والدينار يعبدونها من دون الله عز وجل وتصور أن هذا الذي تقاب من أجله الحروب وتسفك من أجله الدماء وتحتل من أجله الأراضي ليفرض على الناس نمط حياة عجيب أشقى حياة يمكن أن يتصورها إنسان أن يعيش الإنسان كالبهيمة والعياذ بالله ويقاد كالأنعام ويفرض عليهم أن يعيشوا من أجل البطون والفروج لا يعرفون معبودهم ولا يدركون كماله وجماله ولا يعرفون شيئا عن أسمائه وصفاته يعيشون يعملون بالنهار كالحمير وينامون كالجيفة بالليل وقبل ذلك وأثناءه ينظرون إلى مشاهد الفسق والفجور الذي هو إباء ورد أو خرود واستسلام للشهوات المهينة الحقيرة ينظرون إليها ليل نهار من خلال وسائل الإفساد التي تفسد عليهم حياتهم وتظلم قلوبهم فوالله إن الظلام لا يحل بوجود هذه الأمور ولكن أكثر الناس قد غفلوا ويزدادون طلبا لها في عماية وجهالة وسفاهة عجيبة إلى أن يأتي الموت بغتة ويرحلون عن هذه الحياة وإذا بهم وقد نزلت بهم ملائكة سود الوجوه يقبضون أرواحهم ويضربون وجوههم وأدبارهم والعياذ بالله فينزعونهم عن أهليهم وأموالهم وسلطانهم وملكهم وطائفة أخرى من الخلق تعيش حياة الشياطين ليست فقط كالبهائم أسوأ من البهائم هم أضل من الأعام وذلك أنهم يعيشون من أجل الشهوات الشيطانية التي هي أمراض إبليس من الكبر والعجب وإرادة العلو وإرادة الفساد ليس فقط لتحصيل الشهوات بل إرادة لمحادة الله عز وجل ومعاندته تأمل هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا الذين يريدون العلو فيها والفساد وهم واجبون بأنفسهم غايتهم الملك والرياسة والعلو على الناس والعياذ بالله من أجل هذه الشهوات الإبليثية التي أشد خطرا من الشهوات الحيوانية يعيش الناس وتنفق الملايين من الساعات بل الأيام والشهور والسنوات فعلا من مجموع البشر ملايين ملايين تنفق من الأموال والأعمار لأجل تأصيل معاني عبادة غير الله عز وجل حتى تستقر في النفوس تلك الأمراض الإبليسية كما ذكرنا التي أخطر من الشهوات الأرضية فالشهوات الأرضية جعل الله عز وجل لها منفذا ومخرجا بمعنى أن الإنسان ينال منها شيئا مباحا وجعل الله للعبد فيها دائرة من المباح بحيث يطعم حلالا ويشرب حلالا وينكح حلالا ويلبس حلالا وجعل طائفة أخرى منها أو دائرة أخرى منها من المحرمات التي تضره إذا أتى بها وربما استعبدته إذا غرق فيها ولعياذ بالله أما الشهوات الإبليسية الأمراض الشيطانية فهي ولعياذ بالله محرمة بالكلية لا يجوز للإنسان أن ينال منها شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر نعوذ بالله وقال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس احتقار الناس ازدراء الناس ورد الحق بطر الحق أي رده وعدم قبوله إذاؤه كذلك الشيطان الأكبر إبليس حين أذا واستكبر وكان من الكافرين وغمت الناس أو غمس الناس أي احتقارهم مزريهم وأنت تتأمل صعوبا بأكملها مريضة بهذه الأمراض تحاول إذلال غيرها وتحاول فرض إرادتها الجبارة الكافرة على الأمم في المشارف والمغارب والعياذ بالله والجبار هو كله من يجبر الناس على ما يريد دون رجوع إلى شرء الله سبحانه وتعالى وهو خائب قطعا وخاب كل جبار عنيد فتأمل هذه الظلمات التي تمتلئ بها قلوب أكثر الخلق طوائف من البشر تعيش حياتها من بدايتها إلى نهايتها لا تعرف من الدنيا إلا حياة البهائم أو حياة الشياطين نعوذ بالله من ذلك أما أن ترتفع نفوسهم عن الأرض لتدرك صغرها وقصر الدنيا وقصر نصيبنا منها وصغر مساحتنا منها مساحتنا زمانا ومكانا لنعلم فعلا أنها لا تساوي إن الله جناح وعوضة ولا تساوي جديا أسك ميتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مر على جدي أسك ميت أيكم يرد أن له هذا بدرهم فقال يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك أي صغير الأذنين فكيف وهو ميت ما نود أنه لنا بشيء فقال للدنيا أهوا وعلى الله من هذا عليكم إن حاجة الإنسان إلى أن يرى حقائق هذا الوجود ويرى صغر الدنيا فلا يعمل لها بل يعد العدة للقاء الله عز وجل ولا يجد اللذة فيها وإنما يعلم أن اللذات التي فيها إنما هي بلغة يسير بها لتستقر حياته ليتفرغ إلى ما هو أهم إلى النعيم الحقيقي بمعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وجلاله وجماله سبحانه وتعالى فحادة العبد إلى هذا النور المبثوث في كتاب الله عز وجل الذي جمع الله عز وجل فيه الأنوار التي وردت في الكتب الأخرى والتي جعلها في الكتب السابقة هذه الحاجة أمس من حاجتنا إلى ضوء النهار وأمس من حاجتنا إلى ضوء المصابيح أمس من حاجتنا إلى أي نور حسي تراه الأعين وتأمل عمل بشر واشكر نعمة الله عز وجل عليك أن جعل في قلبك النور إن كان لك نصيب منه وإلا فأدرك نفسك واستزد من نصيب النور فالله عز وجل هو الذي يجعل النور في السماوات والأرض وتأمل كذلك في هداية الله عز وجل للمخلوقات كلها لتعلم أنه هذه أهل السماوات والأرض جميعا وتأمل ما جعل الله في قلوب الملائكة أهل السماوات من الأنوار العظيمة التي هي مادة خلقهم فضلا عن معرفتهم بربهم وعبادتهم له قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كفرة أهل السماء من في السماء قال أطط السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راتع أو ساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهن هو سبحانه منور السماوات والأرض بالنور الحسي والنور المعنوي ومنور من فيهن هذا من شاء سبحانه وتعالى وجعل في قلوب بعض خلقه من النور ما يضيء البلاد الكثيرة ما يكون نوره كالشمس ويظهر أثر هذا النور أو يظهر هذا النور نفسه يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم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 وَجَعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَاجًا مُنِيرًا وَكَذَلِكَ أُحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مِنَ الكتاب وَلَا ولكن وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ألا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمور. قال عز وجل يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله سبحانه وتعالى جعل النور يلتمس في الدنيا لتدرك فائدته يوم القيامة وساعة المرور على الصراط وإحرص على أن يكون نصيبك من النور كثيرا كبيرا وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله عز وجل أن يجعل له نورا فإذا كان السراج المنير يحتاج إلى مزيد النور وهذا أمر لا ينتهي إلى حد ولا يتوقف إلى غاية بل لا يزال أهل الإيمان في الجنة يزدادون نورا كلما رأوا ربهم عز وجل إلى ما لا نهاية وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به الخلق جميعا علما ولا نهاية لكماله سبحانه وتعالى هو عز وجل له المثل الأعلى وله صفات الكمال وله الأسماء الحسنى فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ذاهب إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصر نورا وفي سمع نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلف نورا وفوقي نورا وتحت نورا اللهم اجعل لي نورا وفي رواية اللهم اجعلني نورا إذا كان هو صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك وهو الذي ينير للناس صراط الله المستقيم فكيف حاجتنا عباد الله إلى تلمس النور وإلى سؤال الرب عز وجل الأورى السماوات والأرض أن ينور قلوبنا بحبه ومعرفته وأن يجعل في قلوبنا نورا حتى تعلم ألألم النافع وتحبه وتريده فإن هذا من آثار النور وإن القلب إذا دخل فيه نور الإيمان إن شرح وصار فسيحا واسعا صار لا يؤثر فيه زبالات الخلق إذا ألقيت على الإنسان قلب المؤمن واسع من وهي منة الله على أنبيائه ألم نشرح لك صدرك قال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال عز وجل قد أوتيت سؤلك يا موسى فمنة الله على أهل الإيمان كذلك بنصيبهم من اتباعهم لأنبياء الله فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله نعوذ بالله قال عز وجل ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون قال عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور فالأعمى الكافر والبصير المؤمن والظلمات ظلمات الكفر والنور نور الإيمان والأحياء جماعة المؤمنين والأموات جماعة الكفار ومن في القبور هو الكفرة قلوبهم في قبور أجسادهم دفنتها الأجساد حين اهتمت بالشهوات واقتنعت بالشبهات وحين عاشت حياة البهائم أو حياة الشياطين ونسيت حقيقة الإنسانية التي هي أسمى وأكمل وأكثر ما كرمه الله عز وجل هذه الإنسانية التي مبناها على العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى والتعبد له والاقتراب منه والتقرب إليه بكل أنواع القروبات ونيل فضله سبحانه وتعالى بمحبته والشوق إليه ثم يوم القيامة بالنظر إلى نور وجهه سبحانه وتعالى واللهم اجعل في قلب نور وفي بصر نور حتى يدرك الإنسان معنى ما يراه من الآيات وكذلك في سمعه حتى يسمع آيات الله عز وجل بالفهم والتدبر فيدرك ما فيها من التوجيه الربني والأوامر الإلهية فيقبلها ويستجيب لها وينفعل لها ويتأثر بها ويدين بها عن قساوته بدلا عن قساوته وشدته وغلظته، فإذا لان القلب وإذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى صار قلبا رحيما رقيقا مشفقا فيكون ذلك سببا لنجاته يوم القيامة وفي بصر نورا وفي سمع نورا وعين يمين نورا محبا للطاعات وعن شمال نورا كارها للمعاصي مبتعدا عنها يراها ويحذرها ليس كأناس كثيرين جعلت في قلوبهم ظلمات فبعضهم يرى ما يكرهه الله هو الذي ينبغي أن يفعل ويرى ما يحبه الله هو الذي ينبغي أن يحارب وبعضهم قد وقع في موجبات غضب الله فهو يرى الحق أمامه ولكنه يبغضه ويكرهه كاليهود والمنافقين وأعداء الدين الذين علموا الحق وأعرضوا عنه والعياذ بالله ويرون المعاصي والفسوق والكفر والعياذ بالله ويحبونها ويقبلون عليها ويعلون شأنها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون نعوذ بالله من حالهم ومن صفاتهم ومن صحبتهم ومن مصيرهم ومآلهم عن يمين نور وعن شمال نور وامام نور فيما هو فيه من أمر الدنيا ليعلم حقيقتها وصغرها ومن خلف نور ليدرك ما وراءه من أمر الآخرة وما هو آت عليه وهو مدركه لا محالة فيعظم أمر الآخرة ويحقر أمر الدنيا وفوق نورا ينزل عليه من رحمة الله عز وجل وتحته نورا فهو يسير في النور من كل جهاته اللهم اجعل لي نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولك الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب يقلب قلوب عباده كيف شاء ويجعل في قلب من شاء من النور ويجعل في قلب من شاء ما شاء من الظلمات وأعظم هذه الظلمات التي تمنع القلب من رؤية النور ظلمة الشرك والعياذ بالله والكفر به وبأنبيائه ورسله وملائكته به واليوم الآخر والقدر خيره وشره والكفر بواحد من هذه الأصول ظلمة عظيمة تمنع صور النور بالكلية والعياذ بالله ثم بعد ذلك ظلمات البدع وخاصة بدع الاعتقاد الفاسد والشبهات المضلة والعياذ بالله التي تتعلق بأسماء الله وصفاته أو بوعده ووعيده أو بقضائه وقدره أو بأي أصل من أصول الاعتقاد فالبدع المضلة والعياذ بالله المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ظلمات متعددة ولذا ترد في كلام أهل البدع من الظلمة ومن الفساد وإذا قرأت كلامهم عذبت كيف خرج هذا الكلام من أناس ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكن إذا علمت أنهم أعرضوا عن الوحي وأعرضوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بقيل وقالوا وانشغلوا بآراء الرجال وانشغلوا بما وضعه الناس من المذاهب والأفكار المنحرفة علمت لماذا وقعت في قلوبهم الظلمة وبعد هذه البدع من الأسباب الموجبة للظلمة في القلب الكبائر الباطنة كما ذكرنا التي هي أمرض إبليس من العجب والكبر والحسد والنظر إلى كمال النفس وازدراء الخلق واحتقارهم نعوذ بالله من ذلك وهذه الكبائر الباطنة التي قد يتلبس بها كثير ممن يظهر الصلاح ويظن به التقوى والإيمان هذه الكبائر الباطنة أخطر من الكبائر الظاهرة إذا كانت ذرة من الكبر تمنع المرأة من دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الرياء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال هو الرياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأخبر صلى الله عليه وسلم عن خطر هذه الكبائل الباطنة لبيان عقوبتها فقال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صورة الناس يطؤهم الناس بأقدامهم تعالوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال وصارة أهل النار نعوذ بالله من ذلك فالناس المتكبرون الذين يذلون خلق الله عز وجل لأنفسهم بدلا من أن يعبدوهم لربهم سبحانه وتعالى يحشرون يوم القيامة في حجم النمل في سورة البشر حتى يطأهم الناس بأخدامهم ذلا وصغارا لما تكبروا صغروا ولما تعالوا عن أمر الله عز وجل أهبطوا تبعا ل زعيمهم ومقدمهم إبليس اللعين عليه لعنة الله سبحانه إلى يوم الدين نعوذ بالله قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ثم بعد ذلك الكبائر الظاهرة فكل منها حجاب يمنع وصول النور إلى القلب ويؤدي إلى ورود ظلمة كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقد في المحصنة الغافلات وقتل النفس وحقوق الوالدين وقطيعة الرحم وهذه الكبائر الظاهرة التي تهلك أكثر الخلق ويستعبدهم الشيطان بها نعوذ بالله من ذلك ثم بعد ذلك المعاصي التي هي من الصغائر فكل منها له ظلمة في القلب وكلما ارتكب الإنسان شيئا من المعاصي أظلم قلبه وذهب شيء من النور الذي كان فيه حين كان تاركا لهذه المعصية ثم بعد ذلك فعل المكروهات فإنها تؤدي إلى ظلمة أيضا ولكن بقدرها ولا يكون ذلك كظلمة المعاصي بل إن كثرة شغال الإنسان بالمباحات بفضول المباحات بما يزيد عن حاجته يؤدي إلى فوات نصيب عظيم من النور يفوته به الربح عند الله عز وجل الذي هو هادي أهل السماوات والأرض ومنور السماوات والأرض سبحانه وتعالى فالعبد المؤمن يبتعد عن أسباب الظلمة ويسلك سبل النور ويسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه نورا وأن يجعل له نورا حتى يعيش في نور بدلا من الظلمات التي يعيش فيها أكثر الخلق فإذا قال العبد في دعائه اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن كان ذلك متضمنا بسؤال الحال سؤال الرب سبحانه وتعالى أن يجعل له نورا وأن يكثر له من نصيبه من هذا النور فأنت تعترف أنك ليس لك من نفسك هداية ولا نور ولا حياة وإنما كما وهبت الحياة كما وهبك الله الحياة حياة البدن فأنت تسأل الله حياة القلب وكما وهبت نور العينين فأنت تسأل الله نور البصيرة في القلب حين تثني عليه وتقول اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهم وهو سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده ويبسط الخير للمؤمنين ويجعلهم سبحانه وتعالى في النور في الدنيا ويوم القيامة والجنة مليئة بالنور النور في أجزائها لا ظلمة فيها ويرفع سبحانه وتعالى فيها حجابه حتى ينظر المؤمنون إلى ربهم فإذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى وجدوا من النعيم واللذة ما لا يجدون شيئا في الجنان مثله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله اللهم إن نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إن نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع случى ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلناه ذاتا مهتدين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذمر أعداء الدين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسهم وأشد تنكيلة اللهم لا تجعلهم على أحد من المسلمين سبيلا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وانصر الدعاة إليك في كل مكان ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان الله مفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي اسماءنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا اللهم اجعل لنا نورا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أقول قبل هذا وأستغفر الله ولكم أخوة الصلاة